ويخشون ربهم ويخافون سوء العسائم والذين صبروا في رأى وجه ربهم وقاموا الصلاة وانتقوا وانتقوا مما رزقناهم وعلانيتهم ويجرؤون بالحسنة السيئة هؤلاء لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ إِنَّهَا تُعْدُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ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 الله يبسق الرزق لمن يشاء ويخذر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 ولو أن أن سيرت به الجبال أو خطعت به الأرض أو كلم به الموت بل من الله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَهِيْعَةٌ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَأُوْتُوا صِبُوهُ بِمَا صَلَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن حتى يأحيى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قدرك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفرن هو قارئ على كل نفس بما كسرت وجعلوا لله شركا أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُفُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُغْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشفت وما لهم من الله منه واقف مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحت فيها الأنهار كلها دار وظلها تلك عقب الذين التقوا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 سَنَّ حُكْمًا عَضِيلًا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سُلَّمًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الختاب وإما نرينك بعض الذين أعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلم يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَظْلالَ نَقْصُهَا من أَطرافِها وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَد مَكَرَ من مِن قَبْلِهِم فَلِلَّهِ الْبَاقِي مُلْكُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَن عقب الدار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُمُ سَلَمًا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ